وقال حدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه قال من أهدا بدنة ثم ضلت أو ماتت فإنها إن كانت فإنها إن كانت نفرا أبدلها وإن كانت تطوعا فإن شاء أبدلها وإن شاء تركها يخدم مالك رحمه الله هذا البذ أيضا بأثر عبد الله بن عمر بأنه قال من أهدا بدنة إن كانت تطوعا أو كانت فرض يعني لا تخلو عن أحد أمرين في تقسيم العقل فإذا عطبت قبل أن تصل إلى البيت نظرنا إن كانت واجبة هديا واجب من اللي قلنا سابقا نذرا أو جزاء أو, إيش أو نسكة فإن عليه إيش بدلا منه وإن كانت تطوعا ابن عمر يقول إن شاء اكتفى بهذه التي عطبت لأنها تطور وإن شاء جاء ببدل منها إذا جئنا لإنشاء يبقى إن شاء الله يفعل ما يريد المهم عندنا في الحكم هل نلزمه ببدل منها وتبقى ذمته مشغولة حتى يأتي بالبدل أو أن ذمته خالية منها على كلام ابن عمر أيضا تكون ذمته خالية منها فليس عليه شيء إن شاء تطوع إن شاء الله لكم بعشرين لا مانع في ذلك.